ويعلّمهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم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 فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت إليهم والله علِيم بالظالمين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 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأم تجارة أو لهون فاضضوا إليها وتركوك قائما قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ